amal alo umma umma mazluma amal alo umma umma mazluma age khuda tek bo غائب زينا ابا غافا اجتت If that's it for it I'll be I'll be I'll be I'll be I'll be I'll be يا احيي الفيك سيت يا رافع الشاب انقض لا لا وما ادراك ما زيد ابي احيى سعد علي مخفيت جمال صافيني يا شايب الرأس و ما omama bo ma amma balo mare o ma hubo mazlum ay ma yo dust nge fada che qobre swa barakallahi غابة. ايه بارك الله. قصداتي كبوري اخوة. زيانة بعد لبتزيانة اخفى. يا حفظة في الحسين. قصداتي كبوري. مظلومة مظلومة. ما يا امه عاشوك عاشوك اكل فداك بو حاج ومن شعره بيت سعيد القاص احي البيت خديه رماره مثال اللي يشايب الله وانا يتقى وانا يتهي ودام غايت ويساف دام غايته وانا وأن يتقى بست قبور بعد لا بتزي انا ابا اعادها انجل مو الله يصلح وائسك الجام يا سداتك فور الله يوقف من الحسين شابك بلاء من الليل بعث حر الله وياك وشافت الحسين احنا يا من بعيد نشوف قبر الحسين لو نروح لربا من بعيد دموعنا تجري سعد الله قلب الحوراء زينب شافك يا رب لا وما لنا فضى في حماك God Let's take hand بداتك الله بك زيان أبا عاد لابا أتهيك <تصفيق> الله بك زيان أبا الله o ma'hum mahboob بلال مين مين صحيت وخربت لاين شاب صار حاله لأتي لشديت غمت من خل في وسمعت قامت يخي ناقيت هذا البيس لجاوه بس المقاصي عالف باللوط المال من ye o zema se jagma se henna gethe maloom hai o كبور. مارك الله. عينها ما فتمنوا محين على الغبور. مسلوا بالجساد ينزيب تخوري هو انهار حزين و تحكي له گی اُس دے چگور جانت صعد غابتا زیانہ ابا اللہ شفا مربات فم شاء الله زیانہ ابا Yes, that day. Yes, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> يا واه وي اللي في الصعاده وي يا واه وي اللي في الصعاده مظلومه nom Allah Allah inge fada cheqbur ya nabad la batzi ana javob <gülüyor> ma'lak <madem. gülüyor> ha urdi <gülüyor> ana فاش ايجا بوله يا حسين و بليسق ابعات و بيا و و رقاضت دروب الليسق ابعات الطلبه مظلومه ما ولا ما يمثل مقاصد مظلومه ومظلومه ما ولوا ما اجى فتاك خص مارك الله بعد ما الراحت ويل سها جاءت هذه دياب لو فاضي اني نسمع صلى الله عليه الحوائج ويكثر <تصفح> الفاضل هو ذهب حيث ثيل ما نبا على الدرهات زي ما يصحو ذهب حيث ثيل ويجيل فادس الفلك يا ابو ممنون فاضل ممنون فاضل فاضل الله يشافي مرباتنا حتى هذا الفضل العظيم ويه صار ترمي الطيقة و الزوط تهوني عليك يا أزباك تزموني ман и барат о мени бару бе сияф исуа кэмсу арсюм кис сан умура зейна туру бе сияф أعيذك شي بحياتي أو ضال ماخذت بيدي عيش أعيذك ذا شي بحياتها مظلومة Baharаль ka-lahol. Iklaughs azže. Khan. Khanh guminimu. Mr. Gilazijak, εί kabakya oughtu waw approved here you who yan eller ketohar me in he too ad oh roh o ne a qelih ay ya aba shishomani o men farfe tria le iswa that didn't do it. Oh, if they kept hearing <laughs>